إذ استَْوَيتَ أَنْ تَومَم م عَكَعَلَ الْ الفُلْكِ فَ قُلِ الْ الحَمْدُ لللههِ الذي نَججانَا مِنَقَوْمِ الوَّالِمين وَقُر رَبِّ أَن زِلْنمٌ زَلَم مُبَرَكَ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 وَأَتَْفْنَاهُم فِي الحَيَةِ الدُّياَا مَاهذَا إِللاا بَشْر مِثْلُكُم يَاكُلُ مَِّ تَكُلونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مَِّا تَشْربون وَل إِن أَطَعتُمُ بَشر مِثْلَكُمُ إكُم إذَا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مدتموا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشانا من بعدهم قرونا آخرين